لآن ل ا ق ر موسوعه م النابلسي ح أ تغير ل للعلوم ا ح الحق أنت و ل ح الاسلاميه ع ر ش عظيم